قَالَ رَبَّنَا أَمِنَّا عَذَابَ النَّارِ وَأَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ كُنْتَ تَذْكِرُنَا فَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قَالَ اهْدُوا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ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 أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون كن أمر ربك بالقسط وأقيم وجوهكم عند كل مسجد وادعوهم مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخلوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون, ويحسبون أنهم مهتدون